Aziz Allah not Yes. Yeah. Yeah. in What? <laughs> in Love. What What? على <تصفيق> هم وَالَّذِينَ لَا يُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِمْنَا إِنَّ فِي غَيْرِ وَقْتٍ Yeah. ذَلِكَ <تصفيق> All oh, right. وك bo por le fil məl إلا هي تذيدنا يس الكن وَمَا يُذَرِكَ لَعَنَسْ سَاعَةٌ سَتَكُونُ قَرِيبًا يَسْأَلُكَ Lamma tokon la və